وقل أعوذ رب بك م ن ه ا ء ا ل ش ي ي يحضرون ا إذا جاء ط ن أن وأعوذ أ بك رب حتى ح د ه م الحسنى م و ت الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا إ ن ه ا كلمه هو ق ا ئ ل ه ا ومن ورائهم برزخ إ ل ى يوم يبعثون ف إ ذ ا نفخ في الصور فلا ان ساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ف أ م ا من ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا أ ن ف س ه م في جهنم خالدون تلفح و ج و ه ه م النابلسي ر ل ل ا ل و م ي ا ل ا س ل ي ك م ألم تكن آ ي ا ه أ ا س م تكن آ ي ا ت ي ت الله ى ع ي ك فكنتم م ب ا ت ك ل ح و ن ى وقالوا ر ب ن ا غ ل ب ت علينا شركه ق و ت ن ا د ع و ا ي ا ل ي ر ر ب ن ا غ ل ب ت علينا ش ق و ت ن ا وكنا ق و م ا ل ي ن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 إنه كان فريق م ن عبادي ق و ل و ن ع ه ا ل ن ا فاغفر ل ن ا و ا ر ح م ن ا وأنت خير ا ل ر ا م س ل ا م ي حتى و ك موسوعه النابلسي للعلوم م الاسلاميه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 لئن ب ث موسوعه إ ل ا ل ن ا ب ل س ب ت م أنما خ ل ق ن ا ك م ع ب ث ا و أ ن ك م إ ل ي ن ا ل ا ترجعون ت ع ف ا ل ا ل ل ه ف ت ع م و ا ل ل ه ا ل م ل ك ا ل ح ق ل ا إ ل ه إ ل ا ه و م الاسلاميه إلا ومن ع س م ا ء الله الحسنى ه به فإنما ا ف إ ن م ا حسابه عند ربه إ ن ه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين